ومن ما مر علي في هذا الباب كنا مرة في بلد اعجمي في دورة علمية فكان رجل كنا نقابل الطلاب فكان رجل كبير في السن يعني يعمل فائق في باطفة وكذا كان جالس لما انتهينا من مقابلات الطلاب قلت نريد نقابل الشيخ من باب المداعبة فسالته قلت له أين الله؟ مع, مع, مع, مع بعض الاسئله قلت له أين الله قال الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان بهذه الطريقة الله في الأرض وفي السماء بلغته قال خدى دار أرض دار سماء دار همش مكان فالأرض وفي السماء وفي كل مكان أنا قلت له خدى كجس أين الله قال الله أل أل أل قال خدى دار أرض دار سماء دار همش مكان ويده بهذه الطريقة فهو كان يجيب ويده بهذه الطريقة فقلت الزملاء معي قلت انظروا يده على الفطرة قبل أن ينتهي من الجواب ورافع يده بهذه الطريقة قلت انظروا يده على الفطرة ولسانه ملوث يده على الفطرة ولسانه ملوث لوثه علماء الكلام وإلا بدون علماء الكلام ما يمكن يصل إلى وأذكر هذه ايضا من الغرائب الأخرى أذكر أنه مرة جاءني شاب من قديش وأظنها يدرس في بلد عربي يدرسون على طريقة المتكلمين يقول كنت نصرانيا هو يحدثني يقول كنت نصرانيا ومن الله عليه بالإسلام فقلت سأرحل لطلب العلم الشرعي وذهبت إلى هذا البلد قلت له ماذا درست في العقيدة في هذا البلد الذي ذهب إليه فأخذ إذ كل الأشياء من ضمنها إنكار علو الله واستوعاء العرش. قلت إيش الأدلة التي أخذ؟ قال والله الشيخ قال لنا أدلة يعني لكنها أدلة يعني قوية يقول يقول لي هذا يقول لي أدلة جيدة لكنها قوية أنا ما استوعبتها الشيخ يستوعبها ويفهمها لكن أنا ما استوعبتها لكن يقول أدلة قوية وقلت هو... اقتنعت أن الله ليس في السماء وأن الله ليس في العلو قال والله الشيخ وضح لنا أدلة قلت إيش الأدلة قال والله الشيخ يعرفها لكن قوية وأنا ما فهمتها قلت لا تسمح لي أنت قبل أن تكون قبل أن تسلم لما كنت نصراني ماذا كنت تعتقد كنت أعتقد أن الله في العلو كنت أعتقد أن الله في العلو وأن الثابس له العلو فقلت الذي كنت أعتقده هو الحق وهذا باطل وبدأت أذكر له الآيات والأحاديث آية في الواية وأكثرت له من ذكر آيات العلو وأحاديث العلو وكأنه يسمعها لأول مرة فتدرون ماذا قال لي؟ قال لي لماذا هؤلاء المجرمين ما علمونا هذا؟ ما علمونا الايات وما علمونا نحن جينا نريد الإسلام ونريد الايات والاحاديث فلماذا ما علمونا قلت اسالهم اذا وجدتهم اسالهم انا ما ادري لماذا صلى الله وسلم على نبينا محمد